قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاهوت ويؤمن بالله ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقلا في صام لها والله سميع عليم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 أولئك أصحاب النير هم فيها خالدون ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أناته الله؟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 ابوهيت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين او كالذي مر على قريه وهي خاويه على عروسها وهي خاويه على عروسها قال ان يحيي هذه الله بعد موتها فأمات الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت مئة عام قال بل لبثت مئة عام انظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهُ وَانظُرْ إِلَى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَنُشُورُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا